بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير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 وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين لا علوا كبيرا الارض مرتين ولا كبير فإذا جاا اوعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ء ان شديد فجاسوا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 فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْنِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَّهَا لِمُبْصِرَةٍ لِتَبْتَغُ لِتَبْتَغُ فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَأَصْلَنَا وَتَفْصِيلَ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 وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب خبيراً بصيرا من كان يريد العاجل عجلنا, عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن لِأُولَائِكَ فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ أُولَائِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها اخر فتقعد مذموما مخذولا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 فقد جعلنا لوليمه سلطانا فلا يسرف في القتل إِنَّهُ كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أَحْسَنُ حتى يبلغ أشده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 وَإِذَا ذكرت ربك في الْقُرْآنِ وحده ولوا على أدباره النفورا نحن أَعْلَمُ بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم إِذْ إذ يقول الظالمون إن تَتَّبِعُونَ تتبعون رَجُلًا رجلا مسحورا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 قَالَ اِذْهَب فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَنْفُورًا وَاسْتَفِزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنُّوا أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَالِبًا الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِرُوا لَكُمْ وكيلا.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 ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا وان كادوا يفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفترى علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ في هذا الْقُرْآنِ مِنْ كل مثل فَأَبَى أَكْثَرُ الناس إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لن نؤمن لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارُ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 ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا باياتنا وقالوا ا اذا كنا عظاما ورفاه انا لمبعوثون خلقا جديدا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 وكان الْإِنْسَانُ قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيَاتٍ بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إِنَّ الذين أُوتُوا العلم من قبله إِذَا يتلى عليهم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 وك ت